ve kanu yikolun a ıda metna ve kına tıra ve ızıman a ina lamabguthun a لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِقْعَاتٍ يَوْمَئِذٍ مَّعْلُومٌ